بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروة، فالحاملات وقراء، فالجاريات يسراء، فالمقسمات أمراء. إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. واستمائي ذات الحبك. إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراسون الذين هم في غمرة.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 قافون العذاب الآليم وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون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 فَفَرُوا إلَى اللَّهِ فَفَرُوا إلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُ مَعَ اللَّهِ إلَاهٍ أَخْرَ إِنِّي لَكُم مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِن رَسُولٍ إلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ